بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من تَنزِيلُ آيَاتِ لَكُمْ مِّن يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اخْتِلَافِ اللَّيْلِ فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله يوه عليه بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي أي حديث الله وآياته يؤمنون ويل لكل افات افين ويل لكل يَسممَع آيَاتِ اللهِ تُطلَ عَلَيْهِ ثمُمَّ يُصِرُوا مُسْتَكبلِلًاكَأَلًا يسممهاَا يَثمَ آادِ اللي تُطل عَلَنجِْثُمَّ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آياتنا شَيْئًا اتَّخَذَاهُ هُزُوًا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَاهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب مهين أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَل يُغْنِيعَنهُم م كَسَبُوا شيءَيْئ وَل مَتَّخَذُ مِنذُون اللهِ أَلَ وَل ي مَا كَتَبُ شيءَيْئ وَلا ما وَلَهُمْ ماذابُ النظي هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم والذين كفروا بايات ربهم الله الذي سَبخَرَلَك بَحرَ لِلتَجرِْيَفُقُ فيِيهِ بِأَمْرِهِ وَلتَبتَغُومِم فَضْلِهِ وَلاعَكُمْ تَشكُونلهَِّي تَخخَرَلَكون دَحْرَرلتَجركُلكُ فيِيهِ